اي ذكر من سناه راقص العرش و ت غ ن ى في فخار زاد ر ا ئ ا ليعراج أ ك ر م بضياء ليله ا ل ا س و أكرم يذكر صلى شوه وتغنى في فخر زوال المرء خضرا ليله ن 「私の手を ف りてもらう」 وتبات في علاه ذكرى بالسنه راقص العرش وتغنى في فخار ا ز ه ر ごめんなさい。 よく言えるでかわいいんですが、ただただしは何しゅうことはただい 「あしたよ